الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلنا إلى باب القياس فقال فقال الإمام الجويني في متن الورقات رحمه الله تعالى وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحق وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس الشبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعله هذا حاصل بحث القياس في هذا الكتيب اولا القياس لغة هو التقدير كما قال العلام الشنقيطي في المذكرة قسط الثوبة اي قدرته وعرفت مقداره فالقياس هو التقدير لمعرفه الشيء المقدر والقياس عند الاصوليين هو الحاق مسكوت عنه بمنطوق فيه بجامع عله مشتركه بينهما الحاق مسكوت عنه بمنطوق فيه بجامع عله مشتركه بينهما كما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اسكر كثيره فقليله حرام فالحق القليل في الكثير بالكثير بعله الاسكار وقوله صلى الله عليه واله وسلم كل مسكر خمر فكل ما اسكر فهو خمر وقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فصارت هذه علة للحكم بطهارة السؤر كل طائف علينا من البهائم، وإن كان النص قد ورد على الهر، هذا حاصل القياس، والعلة. في لغة العرب العلامة على الشيء يقال رجل عليل اي مريض فالعلة هي الوصف او الحقيقة التي ارتبط الحكم من اجلها ففي الخمر الاسكار وفي طهارة الاسآر التطواف نعم قال واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل لماذا او بما يرد قال بعلة تجمعهما في الحق قل بمعاك ابو رضا سامحني سامحني قال بعلة تجمعهما في الحق وهو ينقسم أي القياس إلى ثلاثة أقسام إلى قياس عله وقياس دلاله وقياس شبه قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ما كانت العلة فيه موجبة للحكم كما مثلنا وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة العلة دالة على الحكم ولا تكون مجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد أو المتردد بين أصلين سينحقوا بأكثرهما شبه الحاصل أن العلا فيلحق بأكثرهما شبه الحاصل أن القياس طارة تكون علته جلية وطارة تكون منصوصة وتارة تكون مستنبطه وأرجو أن تنتبه في هذا الباب لأن هذا الباب مهم جدا اذا نستطيع أن نقسم العلة إلى ثلاثة أقسام علة منصوصة وعلة ظاهرة من النص وليست بمنصوصة وعله مستنبطه وليست ظاهرة هذا التقسيم مهم لماذا؟ لما سنبين عله منصوصة أن ينص الشرع على ارتباط الحكم بتلك العله كما حرّم الخمر لعلّة الإسكار فمتى وجد الإسكار وجدت علته فمتى وجد الإسكار وجد حكمه وهو التحريم فلا يستطيع أحد أن يقول أن الخمر إنما فرمت لعلة كذا وكذا لأن العلة هنا منصوصة وهي الإسكار وسميت منصوصة إذ أن الشرع قد نص عليها هذا القياس لا ينبغي أن يختلف فيه وإن أنكره ابن حزن وإن أنكره بعض الظاهريه فلا يعول على قولهم ولا يفتج بما ركنوا إليه لأن قياس العلة في التحقيق ليس بقياس بل قياس العلة في التحقيق هو العمل بالنص فأنت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام أنت لم تقف المشروبات الموجودة في زمانك على المشروبات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما القياس أصلاً بل مباشرة حيث أن هذه المشروبات الجديدة المسمى بأسماء جديدة أذكرت فقد وقع عليها مباشرة اسم الخبر لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر اذا ما في قياس من أصله لأن الاسم قد وقع بمجرد اتصاف هذه المادة المحدثة بالاسكار وانت عندما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بطهاره سؤر الهر وعلل فقال انها ليست بنجس لماذا قال انها من الطوافين عليكم والطوافات فاذا رايت اليوم الحمار وهو يطوف عليك إذن وقع عليه اللفظ العام في قوله الطوافين اذا ما في قياس ولكن جرى عمل الأصوليين على تسميته قياسا فنحن عليكم السلام. فنحن نسميه قياسا تجوزا لكن علمنا, علمنا لماذا لا ليس هو بقياس في الحقيقة لأن اللفظ يقع على ما وجدت علته وارتبط اللفظ بها هذا قياس العلة المنصوصة وهذا لا ينبغي أن يناجع فيه أحد واضح الكلام؟ يلي هذا اقل او اضعف منه في الحجة قياس ظاهر فانت اليوم عندما سمعت قول الله عز وجل يقول فلا تقل لهما اف علمت بداهة أنه حرم الضرب من باب أولى وحرم السب من باب أولى فهذا ليس منصوصا ولكنه ظاهر ظهورا جليا لا ينبغي الاختلاف فيه اللهم إلا إذا كان هناك ما يضعف هذا الظاهر إذا فهذان القسمان قياس القياء العلة المنصوصة والعلة الظاهرة ينبغي أن لا يختلف فيهما وإن كانت العلة المنصوصة أقوى من العلة الظاهرة يلي هذا القياس المستنبط وليس بمنصوص وليس بظاهر ظهورا لا يختلف فيه مثاله مثل جمع من الأصوليين على ذلك بالحديث المتفق عليه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه وأنتم إذا مررتم على كتاب البيوت فالمثال بالنسبة لكم واضح ما هي العلة التي أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها المماثلة في الجنس الواحد والتقابض في الجنسين المختلفين كما قال أخوكم من أهل العلم من قال العلة الثمانية ومن أهل العلم من قال العلة الوزن والجنس والكيل والجنس ومن أهل العلم من قال العلة القوت والجنس ومن أهل العلم من قال العلة الادخار والجنس نحن الآن لن نخوض في بيان المسألة مسألة فقهية إذن هذا الاختلاف بين العلماء يدل على أن العلة في هذا الحديث ليست بمنصوصة وليست بظاهرة ظهورا جليا تنقطع, تنقطع به حجة الخف، ولذا اختلف فعندئذ نقول لا يحتج بعلة ليست بظاهرة فيدعيها العالم حتى يقيم عليها حجة إذ علتك ليست بأولى من علة غيرك إذ كانت علتك محتمله كما كانت عله غيرك أيضا محتمله وهناك ما يسمى بقياس الدلالة وقياس الشبه لكن يضبط لكم هذا ما قررته لكم الآن أنك ترى إما أن تكون العلة منصوصة أو ظاهرة او مستنبط استلباطا محتملا يندرج في هذا التقسيم كل قياس يقوله الاصوليون ثالث ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل من شرط الفرع الذي يلحق بالاصل ان يكون مناسبا للاصل لان هذه المناسبة من أجلها استدللنا على كونه قد شارك الأصل العلة واضح فلا بد أن يكون هناك بينهما مناسبة وإلا إذا فقدت المناسبة كيف يقال بأنه قد أخذ علة الأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين فيقال الأصل في علة الخمر الإسكار، فأنا لا أتنازع مع الحنفي في هذا الأمر، فعند إذن ألزم الحنفي بتحريم النبيذ، وإن اتخذ من غير الأربع التي كانت في زمن النبي صفا، فإن زعى الحنفي وأحل النبيذ الذي لا يسكر استدللت عليه بما أذكر كثيره فقليله حرام والأصل الذي أعلل به في الجملة. متفق عليه بيني وبين الحنفي واضح؟ لا. لا ومن شرط العله ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقد او تنتقد فلا تنتقدوا لفظا ولا معنى هذا كلام قد يسلم به في بعض الصور ولا يسلم به في بعض الاخر بمعنى قد يربط قد يربط الشر الحكم بعلة ولكن يأتي في موضع ما فلا فلا يجري مرتلت علة لحكمة يعلمها الشر نعطيكم مثالا قال التمر بالتمر مثلا بمثل وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا يبس قيل نعم فنهى عن ذلك اذا لا يجوز بيع التمر بالرطب لماذا لانه اذا يبث الرطب صار تمرا فقد بعت تمرا بتمر متفاضلا وقد اوجب الشرع عليك المثليه التساوي لكننا نجد في الخرف احتاجوا بين الخرف ولا معلوم الخرف بيع التمر بالرطب المعلق في رؤوس الشجر ان الشرع اجاز بيع الرطب بالتمر اذا كان دون خمسه اوسق كما اخرجه في الصحيحين فيجوز بيع التمر بالرطب المعلق في رؤوس النخ فيما هو أقل من خمسة أوسو أليست علة الرب قائمة هنا أيضا نقوم بلى قائمة لأنه قد باع تمرا برطب وإذا يبس الرطب فإننا لسنا على يقين من أنه سيساوي التمر فالعلة قائمة ولكن الشرعة لم يطرد العلة هنا لمصلحة راجحة ولحكمه راها الشر هو نفس البيع المنهي عنه لكنه في هذه الصورة في حدود الخمسة أوسق رخف نعم أيوة أن يقدر رطب يقول <تصفيق> إذا أغس هذا الرطب فإنه يعطيني 100 كيلو خرفا فعطيك 100 كيلو تمر وأخذ 100 كيلو رطب وأخذ هذا الرطب المقدر هل أنت الآن على يقين من هذا أم التفاوض قد يحصل ولكن الشر أجازه إذن هل من شرط العلة أن تطرد في كل حال بعض الاصوليين اشترط ان تطرد ما معنى ان تضطرد اي تبقى متى وجدت وجد حكمها نقول نعم في الاغلب الاعم في الاغلب الاعم ولكن قد تأتي العلة في موضع ثم الشرع لا يبني عليها الحكم الذي انيط وارتبط بها هذا معنى قول الاصوليين هل من شرط القياس ان تضطرد العله اضطرادا تاما فقال بعضهم هذا بطل والصحيح ان العله يجب ان تضطرد اضطرادا اغلبيا الا حيث الغى اعتبارها الشرع كما اننا نقول ان النص العام يقبل ان يخف كذلك العله ايضا قد تأتي في بعض الصور يقصوها الشر فيلغي اعتبار تلك العلة. ما أدري؟ كلام <تصفيق> واضح؟ واضح؟ <تصفيق> فأنت بينه لأخيه. عملا بحديث البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. لكن واضح بالنسبة ليك؟ فنحن نقول ليس من شرط العلة أن تطرد في كل صورة، لكن ان تضطرد وان توجد العلة في اغلب الصور نعم. قال ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولات فلا تنتقد لفظا ولا معنى مشي هذا وتجدون المستنبط تجد هذا تفصيله تجدون تفصيله في المذكرة للشنقذ قال وقال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة كلام واضح جدا لكن الرجل بنزعته الأصولية يستخدم ألفاظا قد أنت تستفقلها إذا هناك ارتباط بين الحكم والعلة وبين العلة والحكم متى وجدت العلة وجد حكمها؟ ومتى وجد الحكم استجلب علته المناطبه مثلا حكم تحريم. تعرف من العلة هذه العلة من هماية العلة فهناك ارتباط بين العلة وحكمها وبين الحكم وعلته كما ارتبط جسدك بروسك فلا ينفك الا حيث الغى الشرع اعتبار العلة في بعض الصور كما ضربنا بمس بمسألة, بمسألة الخر. جيد أخشى أن تفرض عليكم فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه الحلاوة دي ولا قبعة صحيح كذا ها؟, ها شوف فرحت قلب الحين طيب إذن هذا هو ارتباط العلم بالحكم والحكم بالعلم. قال المؤلف رحمه الله. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. من الناس من يقول بضده. وهو, الان وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع حاصل ذلك أن ما سكت عنه الشرع فلم يصرح بتحليله أو تحريمه هل يقال الأصل فيه الحظر أي التحريم والمنع حتى تثبت إباحته أم يقال الأصل فيما سكت عنه الشرع الاباحه إلا ما دل على تحريمه قولان مشهوران للأصوليين قال بعضهم الأصل في الأشياء الإباحة وقال بعضهم الاصل في الاشياء التحريم وقال بعضهم يتوقف المؤلف لم يرجح والراجح جزما ان الاصل في الاشياء الاباحه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها إذن فدل هذا على أن ما لم يبين وما لم ينزل به نص فهو معفو عنه واضح؟ تمام. وكذلك قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو على الإباح قال رحمه الله استصحاب ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي نفس الكلام الذي ذكرناه أن الأصل في الأشياء الإباح وإذا كان عندك ما هل تتوضا به أم تتركه لعله أن يكون نجسا نقول الاستصحاب أن يشمل على الأصل الأصل أن الماء طهور فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل وإذا أتيت موضعا تصلي أم تقول لعله حصلت فيه نجاسه الاستصحاب ان الاصل في الاعيان الطهاره اذا الاصل في الاعيان الطهاره حتى تثبت النجاسة والاصل في الاشياء الاباحه حتى يثبت التحريم مسألة الاصل في اللحوم التحريم فيها نظر لعلنا نتكلم فيها اذا انتهيت نعم والاصل في الاشياء الاباحه والاصل في الاعيان الطهاره والاصل براءه الذمه حتى يثبت ما يلزم قال رحمه الله ترتيب الادله واما الادله فيقدم الجلي منها على الخفي واضح الاستصحاب ان تستصحب ان تبقى على الاصل نعم قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي واضح يقدم الجلي على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن نطق والنطق على القياس ولذلك قالوا لا قياس مع, مع النص لا اجتهد مع النص إذا جاء النص خلاص قضية الأمر والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي الان ظهر لكم إيش القياس الجلي القياس الجلي إما أن يكون منصوصا او ظاهرا ظهورا جليا فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال أي إن نجد نصا ينقلنا عن الأصل من الإباحة إلى التحريم نستصحب الحال الأصل الطهارة في الأعيان الإباحة في الأشياء ثم قال رحمه الله شروط المفتي قال ومن شرط المفتي المفتي العام وليس المفتي في مسألة خاصة لانه المفتي اما ان يكون عاما مجتهدا او مفتيا مجتهدا في مسألة خاصة هذه الشروط في المفتي العام العالم المجتهد الذي يقال هو بلغ درجة الاجتهاد قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا أي بأصول الفقه وفروعها الأدلة التفصيلية خلافا ومذهبا يعرف خلاف العلماء ومذاهب العلماء وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد كامل الآلة سيبين عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الآلة لكي يعرف الحديث الصحيح من غيره م. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار أي الواردة فيها واضح. في إشكال؟ نعم. قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية وليس للعالم أن يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة نقول نعم يصح التقليد إن كان المقلد عاجزا عن النظر والادراك لا يستطيع أن يدرك الأدلة بتفاصيله فعندئذ يقلد ليس شرطا أن يقلد مذهبا وإنما يقلد العالم الذي يفتيه بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر الآية فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا خطأ ليس الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لأننا على يقين أن ما قاله حق وإن لم ندرك أدلته التفصيل بينما في المفتي ليس السائل على يقين أن المفتي قد أصاب فيقال في المفتي لمن قلده قلد ولا يقال لمن أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مقلد هذا اتباع وليس تقليدا نعم واضح قال الاجتهاد وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرب فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد وقلنا عن صحيح وقد أخرج الشيخان في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخفق فله أجر واحد لكن تقييد ذلك الخطأ بما كان في الفروع فيه نظر بل هو خطأ بل قد يخطئ العالم الوصول. في الأصل في الأصول في بعض أمور العقيدة ويظهر من خطئه أنه أراد الحق ولكن عثر عليه الوصول فايضا يدخل في الحديث وقد أبان ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية غاية البيان فرحمه الله عليه ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلاله من النصارى والمجوس والكفار شدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتاد وأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تار وصوبه أخرى انتهى الحاصل أن قولهم كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب للحق خطأ لأن الحق لا يكون متناقضا فمن قال المني طاهر ومن قال المني نجس فمن المحال شرعا أن يكون المني طاهرا نجسا في آن واحد لذلك يخطئ من يقول كل مجتهد مصيب أي مصيب للحق نقول لا كل مجتهد مصيب للاجر ان كان اهلا للاجتهاد وتحرى الحق فعثر عليه فان اصاب فمصيب للاجر وللحق معا فله اجران وان اخطا فمصيب للاجر ومخطئ في الحق فله اجر واحد وبهذا نكون لا اقول انتهينا من شرش الورقات لكن انتهينا من التعليق على بثن الورقات والله اجل اعلم ورحم الله مؤلف الكتاب وجزاه الله خيرا <تصفيق> الان هاتوا ما عندكم من الأسئلة التي تتعلق بالاصول هذا الكتاب لمن اتفعل من الناس على انها اهل وذلك الضلال انهم اذا اقطبوا نفسهم فهم مصيبين مصيبون لهم اجران اذا اصابوا لهم اجروا الاخطاء وان كان من اهل الضلال اذا هؤلاء يلزمهم ان يقولوا ان الخوارج لهم اجر لان الخوارج كانوا يبحثون عن الحق وكانوا عبادا يقومون الليل ويصومون النهار ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم ذلك لأنهم لم يأتوا الباب أو لم يأتوا الأمر من بابه المجتهد هو العالم الذي تمكن من قواعد الشريعة وبالتالي أمكنه أن يجتهد أما الجهال وأهل البدع الذين يحملون دلالات النصوص ما لا تحتمل فكيف يقال بأنهم مأجورون وأوابش طيب يقول هذا وحال نعم هذا سؤال جيد الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم طارتا ينقل الإجماع ويعني إجماع أهل المذهب إجماع الشافعية وتاره ينقل الإجماع ويعني إجماع العلماء فكيف يفرق؟ طالب العلم بين الأمرين نقول سواء كان هذا أو ذاك فالإمام النووي رحمه الله قد إذا عليه التساهل رحمه الله في دعوى الإجماع لا سيما إذا كان ناقلا للإجماع عن العلماء كافة وكثيرا ما يتعقبه الحافظ بن حجر في فتح الباري ويبين الخلاف. أما كيف يفرق طالب العلم بين قصد النووي إجماع أهل مذهبه أم إجماع العلماء؟ فمما يساعدك على ذلك عليكم السلام. سياق كلامه. فانه قال فإنه إذا قال أجمع أصحابنا أو أجمع الأصحاب فتفهم أنه إنما ينقل إجماع المذهب وإذا قال أجمع العلماء كافه فإنما ينقل إجماع العلماء وإذا قال أجمع علماءنا فإنما يقصد المذهب وإذا قال أجمع العلماء ولم يقل كافه فيحتمل الوجهين. واضح نعم. وأكثر ما يحمل عليه إذا قال أجمع العلماء على العلماء كافة وقد يقصد أهل مذهبه وهذا يراع من سياق كلامه رحمه الله هو الإجماع الذي ينكره ابن حزم الذي ينكره ابن حزم هو الإجماع غير القطعي أما القطعي فقد بين رحمه الله في إحكامه أن من أنكر الإجماع القطع فهو كافر لكن ابن حزم لا يؤمن إلا بالإجماع القطعي كالإجماع على الصلوات الخمس والزكاه والصوم. واضح؟ نعم ولذلك تجد أنه غفر الله لنا ولا ربما خالف أهل العلم كافة في مسأل أو في مسائل في كتابه النافع مع بعض التحفظات على بعض مسائله المحلّة رحمة الله عليه. نعم. الشيخ سعيد قال الأصل في قول الشيخ بن سادي الأصل في الأضاع وفي اللحوم التحريم يقال ماذا يعني بقوله الأصل في اللحوم التحريم؟ إن كان يعني الأصل فيها التحريم حتى تذكى فصحيح وإذا كان يعني أن اللحم الذي لا أعلم أنه ذكي أم لا الأصل أنه حرام حتى أعلم يقينا أنه ذكي فهذا خطأ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما صححه الشيخ الألباني. السلسلة الصحيحة إذا دعا أحدكم أخاه إذا دعا أحدكم أخوه إلى طعام فليأكل ولا يسأل وإذا دعاه إلى شراب فليشرب ولا يسأل فلا يقال أن الأصل في اللحوم التحريم بهذا المعنى وإذا أمكن أن يحمل كلام العالم على الوجه الذي يوافق الحق فهو أولى وأما قوله الأصل في الأبضاع التحريم أي أنه الأصل في الأنكحة التحريم إلا ما دل الشرع على إباحتها فهذا نغبر عليه نعم من خصوص المحول لما أخذ المحول نعم من مشاعر الأصل الأول أنه الأصل المحول أهلي كتاب المحول يذكر ومن قال أن هذا الأصل العارف يأخذ الأصل في المحول نعم تذكر بارك الله فيك أنهم اختلفوا في اللحوم المستوردة فمن قال أصل فيها الإباحة ومنهم من قال الأصل فيها التحريم حتى نعلم أنه مذكى وتنقل هذا عن الشيخ الفوجة كذلك نعم القول الأول أصحه يقينا لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعطانا قائدة عامة وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له وقد أخرج البخاري شوف حق رضا شوف الحجة وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث امنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يأتينا أقوام أو قوم باللح لا ندري أسم الله أم لا فقال سموا الله أنتم وكلوا على الكلام الذي تنقله أنت الآن عن الشيخ العلام الفرزان كان ينبغي أن يقول لا تأكلوا حتى تستيقنوا أنهم ذكروا اسم الله لأنه لم يتيقن الآن أنهم سموا فإذا قلنا الأصل في اللحوم التحريم، فهنا كانت الإجابة تكون أنه لا يؤكل هذا اللحم حتى يعلم أنه قد ثبت أنه سم، لكن ليس الأمر كذلك، لأن الأصل أنهم كانوا يسمون. شيخنا على بعض على يقولون حلال. نعم نعم، قد يكتبون نعم قد يكتبون على السمك ذبح على الشريعة. قد يكتبون على الخنزير زبح على الشبع لكن هذا ليس معناه أن نلغي الأصل العام فإن الأصل العام لا يلغى إلا ببرهان ويقين ما هو الدليل على هذا الأصل الآخر الذي تنقله الشيخ الفزان عارضه أصل آخر أن الأصل في اللحوم التحريم ما الدليل على هذا هذا خطأ إلا إذا حملناه على المعنى الصحيح الذي بينته وإلا فنحن إنما أخذنا الأصل من قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكروا نعم إلا ماذا تحمل على الميت أنهم ميت بينهم يقولون والصحيح الحل حتى يفغس التحريم. إذا لسى شخص البثمنة في الوضوط هذه مسألة فقهية طيب اذا نسي البسمله اعاد الوضوء وقد قال به بعض اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا حديث صحيح لغيره شيخ لو تذكر البسمله في نص الوضوء لو تذكر البسمله أو او التسمية تسمية. طيب لو ذكر التسميه في نصف الوضوء يعيد نعم لأن ليس بالوجوب بل شرط صحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء لا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا نافية للجنسين وضوء ما معنى قوله لا صلاة لمن لا وضوء له؟ بطلاب الصلاة إذا عطف عليها ولا وضوء أي ولا يصح الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ لا لمن لم يذكر اسم الله عليه عليه أي على ابتدائه؟ فكلوا مما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي في اول الذبح. شيخ تفرق بين تفريع العام والتختلاف تفقة من تفريع العام. تفريع العام؟ حديث يقولك هذا فرع العام لا يخالف النقل العام. آه. أنت تعني القاعدة الأصولية؟ أنت تعني ما الفرق بين الخاص الذي يخصص العام وبين الخاص الذي يقال هو موافق للعام ولا يخصصه أليس هذا سؤالك طيب الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هل لم أمر بالنفس الخاص الصلاة الوسطى نخصص حافظ على الصلوات اي لا تحافظوا الا على الوسطى نقول لا لان الامر بالمحافظة على الصلاة الوسطى جزء من اجزاء العام وليس في قوله والصلاة الوسطى ليس فيه دلالة تخالف حافظ على الصلوات الخاص الذي يخصص العام إذا كان فيه مخالفة للعام لا صلاة بعض العصر إلا والشمس مرتفع هذا خاص مخالف للعام إذن فإذا كان الخاص فيه دلالة مخالفة للعام فإنه يخصص العام وإذا لم يكن في الخاص دلالة تخالف العام فيقال هذا لا يخصص العام، واضح؟ قياس الصلاة في على الطائرة، قياس على الصلاة في السفينة، قياس علة النبي قال. صل قائما ما لم تخش الغرق فما هي العلة صل قائما ما لم تخش الغرق ما لم تخشى الهلاك وابس فالآن لا يقال هنا عله جامع بين الطائرة والسفينة وإنما يقال ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعت على كل حال نلتقي بكم عندك سؤالين طيب فضل فيه في الأول أن قانون في لينيا يمنع للي يشتغل في الدولة أن يجمع عملتها نعم طبعا المراتبات بسيطة ضعيفة هل يجوز إذا منعت هذه إذا منعت الدولة الموظف أن يجمع بين وظيفتين فلا يجوز له أن يجمع بينهما إلا إذا اضطر لذلك. نعم. سؤال الثاني. طبعاً. أنا مدرس. نعم. دوامي يبدأ الساعة ثمانية ونص الساعة ما شو نعم. في غالب الأحيان أنهي عملي في العاشرة إذا بدأت من الثامنة ونص أنهي في العاشرة وإذا بدأت في العاشرة. أنهيه الثاني عاشرة ونصف نعم هل يجوز لي إن بدأت في الثاني ونصف أن أخرج من العمل في العاشرة والنصف بعد استئذان المدير أو إذا استعدمت المدير النادي في العاشرة والنصف لا بأس لا بأس, ونصر بأس ونصر بذلك عاملين. لا بأس بذلك إذا سمح لك مديرك بذلك ولم تجد ضررا في هذا ضرر على سير العمل لأن هذا المدير مقا... مفوض من الدول فله صلاحية أن يجري العمل بحسب ما يرى من المصلحة إلا إذا كان قد أذن بشيء علم يقينا أن الدولة لا تسمح به وصلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق> نلتقي بكم <تصفيق> العام القابل إن شاء الله وآخر دعوانا رب العالمين